الوحدة السابعة الدراسة الدرس الثامن والثلاثون المفردات انظر واستمع وأعد مختبر جامعة جامعة أم القرى جامعة دمشق صف كلية كلية الطب كلية التربية مكتبة جدول دراسي مواد دراسية اللغة العربية الثقافة الإسلامية الرياضيات العلوم الحاسوب لوحة حصة استراحة اختبار يدرس يكتب ينظر الوحدة السابعة الدراسة الدرس الثامن والثلاثون مفردات إضافية انظر واستمع وأعد الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة